هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة قمتم ما طلون هو الذي ان ترا الى الذين يجادلون في ايات الله ان لا الذين كذبوا كِتَابٌ غَيْرُ مَأْمُونٍ ذلك يضل الله الكافرين ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين تصبر <تصفيق> وَالَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْنَكَ وَأَنَّكَ فَإِلَيْنَا